سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الذي <تصفيق> في الأرض في الكتاب لتفسدن في الأرض ما ردين ZANG المترجم <تصفيق> وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح better ولا تقرض أَفَأَسْكَنَكُمْ رَبُّكُمْ فِي الْدَّنِيْنَا من مِنَ بعمده ولكن لا تخطه Hij لفضيله الدكتور I'm not يوم يدعوكم فتتجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليل But in ونسخه الملعونه في موسوعه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دام Yeah. Mm. ZANG <tries> مولاي Oh وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا there That... Ja, oh, yeah. ja, وقالوا